أنت له تصدا وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره تَمَنَّىٰ شَأَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَهُ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَه قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ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 وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصام يوم يفروا المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنه لكل أمر إِن منهم يوم إذ شن يغنيه وجوهه يوم إذ